لَ ترَ إِلَ ال الذيينَ بَددلَّل نِعممةَ اللهَّ كُفْرَ وَأَحَلُّ قَوْمَهُ دَرَ الْ البَوار جهََّم يَصْلَونَهَا وَبسَقُر وَجَعللُ للِلههِ أَندَدَّ يُضِلُّ عَن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل آمَنُوا الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا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 وسخر لكم الليل والنهار